في البلاد سوى بيني وبين حبيبي برا وماشي في البلاد سوا والخطوة بيني وبين حبيبي برا مش واضح وَلَا آكُم حَابِي عم لئيه الغرب في. هو بالقراني تنوح ايه اللي نواه من القرا جاء جرالي واثنين سليم علي إلا كن حبيبي سليم علي إلا كن حبيبي سليم علي كمنوني دس مراني عم لهي الغرب في be yeah.